ما اظن تغني عن التقصير يا اخبارك الليل ازف الغلا والشوق ما يرحم ما فيه داعي توضح لي وش عذارك تكرم عذر الحرم اللي منك ما يكره لو كنت عارف دروب الوقت واقدارك ما كان دمعي رهين الشوق يا لا تم تم دويت بحر الجمال وخبتها اسرارك يا قدره الله على تصويرك يا البهى من الزاد فيك الحياه واحمرتها ازهارك معذور عقلي يا من عاد واستفهم اش هيك بترمش يوم يمد مشوارك ياخذ من الوقت بساعات بس لا سلهم يا منظر آه من طلتك وحتارك اشراقه الشمس ولا ليلك يا الظلام غير الشعور الفريد اللي بها اعمارك مهتم لك في الحضور بغيبتك مهتم والله ماني ابناسي لين بو دارك يا كم كلمه تموت بداخله المبسم قلعه الحرف ريح العطر وسوارك مسهر الليل صوت الطيره لا سلم رحت وتركت الوادي يذوب من نارك سلمتك العمر والايام ما تسلم لا عاد ترجع تقول الحين ايش اخبارك تكرم عذرتك حرمني منك ما يك